إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب, فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء